124. يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 125. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون 126. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار